ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين الأخوة والأخوات حياكم الله تعالى في هذه المرة وفي هذه الدورة المباركة ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في نيزان حسناتكم وأن ينفع بكم وقفنا في المرة السابقة عند باب التجويد أو عند أه باب أه استعمال الحروف ونبدأ إن شاء الله في هذا اليوم في استكمالا لما وقفنا عليه في المرة السابقة فنبدأ من قول الإمام بالجدري رحمة الله عليه فرققنا مستفلا من أحروفه يقول الإمام بالجدري فرققا مستفلا من أحروفه وحاذرا تفخيم لفظ الآل وهمزا الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتنطف وعلى الله ولب والنيم ممخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي تحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر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 والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد وفخم اللام من اسم الله عن فتح موضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم وخصص نطباق أقوى نحو قال والعصى وبين الإطباق من أحط مع بصط والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب معذلنا وخلص انفتاح محذورا عته خوف اشتباهه بمحذورا عصا وراع شدة بكاف وبته كشرككم وتتوفى فتنها وأولي مثل وجنس إن سكن أبغمك الرب وَبَلَّا وَأَبِلْ فِي يَوْمِ مَعْقَالُوا وَهُمْ وَقُلْ نَعَمْ سَبِّحْهُ لَا تُزِغْ قُلُوبَا فَلْتَقَمْ لعلنا نقف عند هذا آه الباب آه البيت وإن كانت الأبيات في هذه المرة طويلة آه لكننا آه مضطرين إلى آه أخذ آه كمية كبيرة من الأبيات نظرا لضيق الوقت أو التأخر الذي حدث فنحاول إن شاء الله أن ننهي هذه الأبيات في هذه المرة إن شاء الله تعالى وإن كان عدد الأبيات كثيرا ولكنها كلها تنبيهات ليست فيها قواعد كثيرة أغلبها تنبيهات فيقول الإمام بن جدري فرققا فرققا مستفلا من أحرفه وحاذغا تبخيم لفظ الألفي يعني خص حروف الاستفاد بالترقيق معروف أن الحروف الثماني وعشرين أو التسعة وعشرين فالقسم إلى ثلاث أقسام قسم مفخم دائما وقسم مرقق دائما وقسم مرة يفخم ومرة يرقق فبدأ هو بقسم الذي يرقق دائما وهو حروف الاستفال ومعروف أن حروف الاستفال هي ما عدا حروف الاستعلاء فحروف الاستعلاء خصة ضغط قبر الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاب والضاء سبعة أحرف هذه الأحرف هي حروف الاستعلاء ما سواها حروف الاستفال فمعنى هذا يعني فكلامه ليس مطلقا فرقخان مستفلا من ليس على أطلاقي لأن يستثنى من الحروف المرققة الراء فهي ليست مرقاقة دائما واللام في رفض الجلالة فهي ليست مرقاقة دائما وهكذا بعض الأحوال التي تحدث للتفقيم والترقيق فيقول فرقخان مستفلا من أحروفي ما عدا الراء واللام في الأحوال التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى فباقي حروف الاستثال كلها مرققة كلها مرققة والترقيق هو انحاب ذات الحرف أو تنحيب ذات الحرف حتى لا يخرج الصوت مفخما به تنحيب الصوت أو تنحيب الحرف حتى لا يخرج مفخما فيشتبه بالحروف المفخمة والحروف المفخمة يخص ضغط قلب فيقول فرققا مستكلا من أحرفي وحاذرا تصخيم لفظ الألف هذه الكلمة أيضا أو هذا التحذير ليس على إطلاقه فكان الإمام ابن الجدري رحمه الله كان قريما يرى بترقيق الألف مطلقا حتى لو أتى قبلها استفال عفوا حتى لو أتى قبلها حرف استعلاء كان الإمام الجدري يرى بترقيق الألف مطلقا يعني مثلا قالا الظالمين الطاعين كان يرى في هذه الحالة ترقيق ترقيق الألف إلا أنه الله أعلم رجع عن هذا القول والرأي الراجح أن الألف لا توصف بترقيق ولا ترقيق وهذا ما عليه جنهور العلماء حتى ابن جذر نفسه الألف لا توصف بترقيق ولا ترقيق وإنما بحسب ما قبلها إن كان قبلها مضخم تطخم معه وإن كان قبلها مرقق ترقق معه فعلى كل ما هو في هذا هذا البيت والأبيات التي بعده حذر من تفخيم خمسة أحرف ليس معناه هذا أن بقى الحروب المستفلة تطخم ولكنه لدها لما يقع فيه بعض الناس من الأخطاء في هذه الأحرف الخمسة أولها الألف وكما قلنا الألف الأصل تتبع ما قبلها. فكان ينبغي على النبي إلى هذا فالآلف تتبع ما قبلها الحروف الأربع البقية همز الحم الهمزة الهمزة متلقة يعني الهمزة متلقة مرققة سواء في الحم ولا عوده أو إهدنة ولكن له ذكر الأمثلة التي يتطرق أو ربما يخطئ فيها القارئ فبدل أن يرقق يضخمها وكلمة همز إما أم تنصب عطفاً على مستفلاً وإما أو لفظة أو لفظ أو أو لفظ ألف أو وحاضراً تضخيماً لفظي الألفي إما أن أم تنصب عطفاً معطوفاً على على النص وهمزة وما بعدها بالتالي يكون معطوف وهمزة ولامة والم وباء وهكذا كل, كل ذلك إذا, إذا نصبنا همزة ما بعدها يعرب نصبا عطفا عليها أو في رواية كهمزي إذن تجر هنا بكاف التشبيه إما أن تنصبها عطفا على مستفلا وإما أن تجرها بكاف التشبيه هو إذا نصبتها فيقول كما أنك لا تفخم ألف أيضا لا تفخم همزة ولا تفخم لام لله ولا تفخم الميم ولا تفخم الباء وإذا جر جرها بكذا تشبيه فمعناه أنك كما تفخم كما أنك لا تفخم لا الألف مثل ما تفخم مثل مثل ما مثل الهمزة كهمزي يعني مثل الهمز ل الحمد وأعوذ وهكذا ومثل لام الله ومثل المين ومثل باء وهكذا فيقول وهمزة أيضا حاضر من تفخيم الهمزة في الكلمات الآتية وهي الحمد بعض الناس يخطئون فيها فبدل أن يقها يتفخيمه يطلق يقول أعوذ الحمد وهذا من الخطأ أعوذ وهكذا ولاك الحمد أعوذوا اهدنا الله حال البدء بها إذا بدأنا بسلمة الله بعض الناس ينطقون بهمزة مفخمة لتضخيم لفظ الجلالة أو اللفظ الجلالة الله وهذا من الخطأ الله وهذا من الخطأ الذي يقع فيه الكثير من الناس فلذلك نبه عليها والهمزة أومة كما قلنا مرققة على كل حال ولكن انتبه إلى هذه الكلمات لأن هذه الكلمات التي يسرع أو يكون خطأ فيها سريعا وهمزأ الحمد أعوذ إهدنا الله ثم حذر من تفخيم لفظ اللام في كلمة لله لله المجرورة لله لنا ويعني أنا أرى أن كلمة لله ولنا يعني ضعيف خطأ فيها ممكن وليتلقط اللام في, الـ في الـ الأولى والثانية كثير من الناس هذه يخطو فيها أما لله ولنا فقليل الذي يخطو فيها أما الخطأ وارد في كلمة وليتلطط حتى عند المجيدين بعضهم يخطو فيها وهو لا يدري لوجود الطاء الطاقة وليتلقط فالتفريق بين الحرف المرقص والحرف المفخر وعلى الله وهذا ما يخط فيه كثير من الناس حتى المجدين ولا ينتبهون إليها وعلى وعلى وعلى الله لأن اللام في برفض جلالا مفخما فيسرع الخطأ إلى تفصيل اللام في على فالصحيح أنك ترقق لام على وتفخر لام الله وعلى الله وعلى الله فليتوق للمؤمنين ولا ولب أي ولب كثير من الناس وتسمع من العلم كثير يقول ولب ولب وهذا من الخطأ لذلك نبي عليه ولا ولب ولب بالين حذر من تفخيم اللام في كلمة يتلطف وعلى الله ولب بالين وحذر أيضا من تفخيم الميم من مخمضه وهذه الكلمة يقع فيها خطأ كثير لأن الميم الميم الأولى جاورةها الخاء والميم الثانية وقعت بين حرفين مفخمين الخاء والصاد فالخلاصة لها كما قلنا قبل ذلك لو تذكرون إذا أردت أن تلتقط الحرف المرقق فابتسم يعني أو أشبه بالمبتسم وإذا أردت أن تلتقط الحرف المفخم أشبه بالإنسان الغضبان أو الحزين فيعني قالوا إذا أردت أن تنطق الحرف المرقق افتح الفم أو رجع الفم إلى الخلف مثل أن أبتسم والمفخم أعصر مخمصة. مخمصة والمين من مخمصة حتى تفرق بين الحرف المرقق والحرف المفخم وفي البيت السابق أخذناه في المرة السابقة وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مليئة بفتيح. فالفرق بين الذي يقرأ بالتفقيم والترقيق ولا يخط ويقرأ من خارج الحروف هو رياضة الفم. هذا يحتاج إلى رياضة. التجويد كله يحتاج إلى رياضة. نخ نص مرب ما الميم أتت بعدها الرام فخمة والضار. فكثير من الناس يخطئون في مرب ويفخمون الميم. لذلك رب عليها. الإمام بالجذر خوفا من الخطأ أيضا حاذر من تقيم الميم مما ما رب. ما رب ما رب وطريق السلامة أو طريق النجاة منها كما قلنا الكيديات النطق بالحرف المرقق أشبه بالإنسان المبتسم والحرف المفخم أشبه بعكسه حتى تستطيع النطق بالحرف المرقق كذلك الباء في برق باء. باء الباء إذا جاءت حرف جر أو جاءت في أول الكلمة أو الباء عموما يعني فيها شدة وكثير من الناس يتهاون بها وإذا جاءت حرف جر دائما مكسورة وشديدة بهم بهذا بذي بي. بهم وهكذا يعني أولاً قال حاد من تضخيم الباء في برق ب برق مثل مين في مرض بعدها الراء والضاد والثانية كان قبلها بعدها الراء والضاد وهذه بعدها الراء والقاف فكما تحاد من تض من تضخيم المين في مرض حاد من تضخيم الباء في برق وباقل باقل ترقى باطل أي حاد من ترقق تضخيم الباء في برق وتضخيم الباء في باطل بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر يعني احرص على أن تأتي الشدة لأن الباء من حروف الشدة وإذا تهوت بالباء بحروف صوت شدة ضاعت الباء بهم ب بهم بذي احرص على الشدة واحرص على الترقيق في الباء لا في يمن إذا جاءت في أول الكلمة ولا في يمن إذا جاءت حرف جر بهم بذي بكم برق داطل وهكذا واحرص على الشدة والجهر فيها واحرص على الشدة والجيم أيضا والجهر في الجين مثل حبي البقى. هذه صفة الباء الشدة والجارة في الباء الصدري ربوة والجيم مثل أجوت الست. وحج والفجر وكما قالت خاوي في الجيم إذا أضعفت الجيم انقلبت إلى شيء أو أو أتت ممزوجة بالشين والجيم مضافة أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان والحد والحد وجتره وأخرج شطه كل مثل هذه الأمر إذا لم تراعي فيها صفة الشدة وصفة الجهد انقلبت الجيم إلى الشين أو أتت ممزوجة بالشين وهذا خطأ أو لحن يقع فيه كثير من الناس لذلك حذر منه الإمام بن من جدرى فقال وبينا الباء الذي بعده وبينا مقلقلا ان سكن وان يكن في الوقف كان ابينا حروف القلقرة كما هو معلوم اا القطب القاف والطاء والباء والجيم والدال والقلقلة هي الحركة ولا هي اضطراب فهذه الحروف متى تقلقل تقلقل إذا كانت ساكنة تقلقل هذه الحروف قطب جد إذا كانت ساكنة أما إذا كانت بتحريك فلا قلقلة فيها لا تقلقل إنما تقلقل او أو توضح القلقلة فيها إذا كانت ساكنة وإذا كان الساكن السكون الأجلق كانت القلقلة فيها أوضح وأبين يعني راعي القلقلة لا سيما إذا كان السكون لأجل الوقت من خلاق محيط بهيج وتب وهكذا كيفية القلقلة لو تذكروا أن كنا عشرنا إله قبل ذلك أو لا آآ كثير من العلماء اختلفوا فيها وبعضهم قال تميل إلى الفتح بعضهم قال تميل إلى الكس و قال قالوا تتبع ما قبلها وهكذا ولكن انا اميل إلا الى الرأي الذي يقول ان القلقلة لا تميل إلى الفتح ولا تمال إلى الكس ولا تتبع ما قبلها وانما تأخذ الحرف على طبيعته، تخلق الحرف على طبيعته، لا تقربه إلى الفتح، ولا تقربه إلى الكسر، ولا تقربه إلى ما قبله ولا بعده، ولكن تأخذه على طبيعته، سكون ولكن سكون في حالة قط بهيج، مريج، خلاق، محيط، وهكذا والله أعلم. هذا ما أميل إليه وما ترتاح إليه نفسي وكثير من الناس من العلماء قال ونحن ليس مثل العلماء بعض قال تميل الفتح وبعضهم قال تميل الكسر وبعض قالوا تتبع ما قبلها ولكن الذي اصطحت إليه نفسي أن القلقلة لا تتبع ذلك كل ذلك أو أي شيء من ذلك كل والله أعلم وبين المقلقلة إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. وَحَاءَ حص حص حق الحق وسين مستقيم يسق يسقى اي بين الحاء ولذلك نصبها نصبها بين الحاء من حص حصل الحق احق الحق حتى لا تفخم أو تضيع يعني حذر من تفخيم الحاء في هذه الكلمات ومن إضراعتها ح حص حصة والحق معروفة أنها تخرج من الحلق تخرج من الحلق فحاذر من ااا حتى من مخرجها وحاذر أن تضيع منك أو تفخر حص حصة أحط الحق وهكذا وكذلك السين من مستقيم فيها صفير السين فيها صفير وراء الصفير في مستقيم بعض يقول مستقيم يقلب السيم صار والتأقط اللي مجاورة القف الله وهذا خطأ مستقيم يسقون يكادون يس يسقون يس بالذين يتلون عليهم يسقون ووجد عليه مثلا من الناس يسقون فراع الصفير السيم في أي مكان في أي موضع ولكن في هذه الكلمات بالذات ربما قضية السين الحرف البيت الذي بعده ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكرت إن لم تقل من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصله والخلف في فرق الكسر يجدو واخف تكريرا إذا تشدد <تصفيق> <الرأي> من الحروف التي كثر فيها الكلام وبعض الكتب ذكرت حالات تفخيم الراء على حدة وحالات الترقيق على حدة والحالات التي مرة تضخم فيها ومرة ترقق وبعضهم مشى على منهج ابن الجزري وقال الراء المفتوحة والمقصورة والمضمون تفخم والرأي المقصورة ترقق بشروط وهكذا ثم ولم يذكر إلا ما ذكره ابن الجزري وابن الجزري في هذه الأبيات الثلاثة ذكر خلاصة الراء ولكن الكتب توسعت فيها وبعضهم أفرضها بمؤلف أو بحث لأن فعل كلام كثير جدا ولكن احنا نستخلص أو نرخص أحكام الرأى في الكلمات الآذية فنقول الراء لا تتعدى حالة من الحالتين إما تكون ساكنة أو متحركة وهذا في أي حرب لا يتعدى هاتين الحالتين مرة تكون ساكنة ومرة تكون متحركة إذا كانت متحركة تكون مكتوحة ومضمومة ومكسورة وهذا أيضا لكل حرب وإذا كانت ساكنة فسكونها بين حالتين، إما أن يكون سكون في أو في وسط الكلمة، وإما أن يكون سكون في آخر الكلمة. والسكون في آخر الكلمة أيضاً على حالتين، إما أن يكون سكون أقلي، وإما أن يكون سكون عارض، يعني ثقل الأجواء. فنقول الرأي المتحركة، أولًا الرأي المتحركة تكون مفتوحة مثل ربنا. رحمة اقرأ رجلا او مضمومة مثل رزقنا قروء رؤوسكم ربنا وهكذا وفي هذه الحالة يعني اذا كانت مفتوحة او مضمومة تفخط دائما ليس لها شروط ولا قيود واذا كانت لك مثل رجال مريج ريح سرحة τηقاء تراقق دائما إذا اذا كانت مفتوحة إذا كانت Quad тебе مختصورة وإذا كانت مقصورة توضح هذا بالنسبة للرأة المتحركة بالنسبة للرأة الساكنة كل الرأة الساكنة بين أمرين إما أن تكون ساكنة في وسط الكلمة وإما أن تكون ساكنة في آخر الكلمة نشوف الرأة الساكنة في وسط الكلمة الرأة الساكنة في وسط الكلمة من إلى قبلها إذا كان قبلها مفتوحة أو مجموما مثل مفتوح مثل مر حبا أرضكم مرضى أرضكم وهكذا أو مضموم مثل أرضه الفرقان القرآن يرضونكم تلحق بالمفتوحة والمضمومة إذا ماذا نفعل معها المفتوحة والمضمومة ماذا تظهر أم ترقد المفتوحة ومضمومة ليس أحد نجيب المفتوحة والمضمومة تفخم أو ترقق امتاز الذي التي قبلها فتح أو ضم ماذا نفعل بها تفخ ممتاز والتي قبلها كسر ترقق بشرطين ده بالنسبة للراء الساكنة في وسط الكلمة لو كنا ترقق خطأ لو كنا الرئيس ساكنة في وسط الكلمة التي قبلها كسر ترقق خطأ أو تفخم خطأ ليست على مطلقها يعني لا تفخم ولا ترقق مطلقا وإنما تفخم بشروط وترقق بشروط ترقق إذا كان قبلها كسر أصل مثل ميريا الإربة ترعون شرذمة وليس بعدها حرف استعلاء وحروف الاستعلاء هي خصة ضغط قد عندنا شرطين للرأة الساكنة في وسط الكلمة حتى ترقق الراء الساكنة في وسط الكلمة أن يكون قبلها كسر أس أصلي أن يكون قبلها كسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء فمن هذه الحالة ترقق إذا كان قبلها كسر غير أصلي يعني كسر عارض والكسر العارض لا يأتي إلا في همزة وصل يعني أي رأسة كنا قبلها همزة وصل ونحن نعرف همزة وصل لأنها تسقط في وصل الكلام وتثبت في أولهم مثل ارجعوا اركبوا ارتبوا وهكذا هذه الراء لو بدأنا منها أوصلنا الكلمة التي بها يكون قبلها كسر وفي هذه الحالة الكسر لا يحني لأن الكسر في هذه الحالة عارض سواء بدأنا أو وصلنا الكلمة التي قبلها بها ففي هذه الحالة يقول الكسر عارض وعبرة فيه ففي هذه الحالة تضخم لأن الكسر ليس أصلي إر إر ضبع إر جعو إر كبو أو يكون قبل كسر أصلي ولكن بعدها حرف استعلاء ولم يقع من حروف السلا إلا أربعة إلا ثلاث حروف فقط بعض بعض الراء الساكنة ما قبلها الصاد والضاد والقاف الصاد والقاف والفعل الصاد والطاء والقاف لم يقع من حروف السلا إلا ثلاثة الصاد والطاء والقاف الصاد مثل مر صاد مر صاد فرق الخطأ فرق على كلام فرق فرق غير فرق قر قاس قر قاس يبقى عندنا هنا كم كم حرف من حرف الاستعلاء وقع بعض الط بعض الرأس سكنه كم حرف من حرف الاستعلاء وهذا من وجيب ثلاثة ليس ثلاثة الصاد والطاء والقاف الصاد والطاء والقاف الصاد والطاء والقاف وأون بعد حرف الاستعلاء بعد الرأي الصoffsيما من حروف الاستعلاء ثلاثة فقط الصاد والطاء والقاف الصاد مثل مر صادة الطاء مثل قرب طاص القاف مثل فرقة فقط أما باقي الحروف لم تقع بعد الراء الساكنة المكسور ما قبلها هذا بالنسبة للراء الساكنة في وسط الكلمة الراء الساكنة في آخر الكلمة الراء الساكنة في آخر الكلمة نقول الراء الساكنة في آخر الكلمة قد يكون سكونها عارف وقد يكون سكونها اصلي قبل أن نأتي أن عن الرأس كده في آخر الكلمة كلمة قرط التي ذكرت ذكرتها في الوجهان فيها الوجهان التفخيم والترخيم فالتفخيم من أجل وجود خط والترقيق من أجل كسر حظ الاستلاء والوجهان صحيحان والله أعلم ليس هناك مقدم على وجه على آخر بعض الكتب رجحت التفخيم وبعض الكتب رجحت الترقيق وأنا اميل للترقيق الى التفخيم بعض الكتب رجحت التفخيم على الترقيق وبعض الكتب رجحت الترقيق على التفخيم والمجهول صحيحان ان شاء الله الرأي الساكنه في اخر الكلمه اما ان يكون سكونها اصلي وإما أن يكون سكونها عارض فنقول الرأي الساكنة في آخر كلمة التي سكونها أصلي بالنظر إلى قبلها إذا كان قبلها فتح أو ضم تفخر إذا كان قبلها كسر ترقى بدون شروط إذا كان قبلها فتح أو ضم مثل تقحر تنهر وانحر أذكر انظر تفجر تفخر وإذا كان قبلها كسر ترق. شروط. لماذا لما نشترط فيها أن يكون الكسر أصلي وليس بضع حرف استعلاء لأن الغاء الساكنة في آخر كلمة لا يوجد قبلها كسر عارض أبداً. لا يوجد قبلها كسر عارض. كل كسر يأتي قبل الراء الساكنة في آخر كلمة يكون أصل كسر أصلي. ولم نشترط وجود حرف استعلاء لأن حتى لو وجود حرف استعلاء لا بد أن يكون في آخر في في كلمة أخرى. لأنها آخر الكلمة. حرف السلاق بالتالي يكون في الكلمة الثانية يكون مقصود عنها وفي هذه الحالة لا لا يؤثر مثل صبر صبرا جميلة صبر صبرا بعد صار ولا تصعر خدك للناس في هذه الحالة لا يؤثر لأن الراء لأن الكسر انفصل عن عفر لأن حرف السلاق انفصل عن الكلمة فلا يؤثر هذا بالنسبة للرأى الساكنة سكون أصلي الساكنة سكون عارض يعني هي أصلي في الأصلي المتحركة ولما وقفنا عليها سكنناها هذه الراء الساكنة سكون عارض الحرف الذي قبلها بين أمرين إما أن يكون متحرك أو ساكن يعني الراء المتحركة وسكنت لأجل الأجل الوقت, الوقت يمكن أن يكون قبلها ساكن أما الرئيس ساكنها سيكون عقل لا يمكن أن يكون قبلها ساكن لأن لا يجتمع ساكنان إن لا يجتمع ساكنان بحاجة الوقت فقط فالساكنة لأجل الوقت يعني هي أصلة متحركة وسكنت قد يكون قبلها متحرك وقد يكون قبلها ساكن مثال الساكنة لأجل الوقت وقبلها متحرك، الساكنة ناجل وقت وقبلها متحرك، القمر مزدجر، البشر عشر، دسر، النذر وهكذا مستمر. إذا كان قبلها فتح أو ضم تلحق يعني يعني مثل مثل الرأس ساكنة. إذا كان قبلها فتح أو ضم تفخّب وإذا كان قبلها كسر ترقب. ده بالنسبة للساكنة من أجل وقت وقبلها متحرك القمر مستمر مستقر وهكذا التي قبلها ساكن التي قبلها ساكن ما فهمت تكلمة حاضر حاضر ما في القرآن حاضر في حاضر المسجد الحرام وحاضر لو ذكرت يكون تكون الراء فيها مرققة الساكنة وقبلها ساكن يعني سكنت أي وقت وقبلها ساكن الساكن بين عمرين الساكن الذي قبل الراء بين عمرين إما أن يكون ساكن صحيح وإما أن يكون حرف مد اما ان يكون ساكن صحيح واما ان يكون حرف مد اذا كان ساكن اذا كان حرف مد يكون الواو والالف والياء اذا كان ساكن حرف مد يكون الواو أو الألف أو الياء فاذا كان قبلها الواو الألف أو الواو تلحق بالتي قبلها فتحه او ضم تفخر مثل النار ام نور وان كان قبلها كسر ترقق مثل خبير وخير وكثير بالنسبة للساكنة وقبل الساكن الصحيح ننظر إلى ما قبل الساكن الصحيح هذه طويلة شوية ننظر إلى ما قبل الساكن الصحيح إذا كان قبله فتح أو ضم تفخر إذا كان قبله كسر ترقق. مثل الفجر تفخر وترقض لأن هنا الفصل بين الكسر والراء ساكن الفجر تفخر العسر العصر والشق والوتر وهكذا وإذا كان قبله كسر مثل إذا كان قبل الحرف الساء الصحيح كسر توقف مثل حجر بكر إذن إذا كان, كان قبل الساكن بسح وضم إذا كان قبل الساكن كسر ترقب إلا كلمتين في القرآن جاءت فيها أو جاء الساكن فيها حرب وإستعلاء والصدق في كلمتين نصر وقدر وقال عدين كلمتين فيهما الخلاف بين التفخيم والتقيق وقالوا الوجهان صحيحان ده بالنسبة لخلاصة أحكام الراء الباكر الذي بعده وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضم كعبد الله اللام دائما مرققة دائما مرققة ولا تفخم إلا في نفذ الجلالة الله وتفخّب إذا كان قبلها فتح أو ضم عبد الله قال الله وترقّق إذا كان قبله كثر بأي نوع من أنواع الكسر بالله بالله أثيل الله وهكذا نفذ إذا نصب الجلالة كان قبله فتح أو ضم فخّ فيه اللام اذا كان قبله كثر ترقّق فيه اللام هذه خلاصة اللام في نصب الجلالة اما اللام في غير ذلك فهي مرقّقة دائما والبتل الذي بعده وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا كل حروف الاستفال كلها مرققة تكلمون على حروف الفخمة وهي حروف الاستعلاء وهي خصصة ضغط قدم معنا بعضهم يقرأ في بلادهم لورش في الراء في الراء الورش فيها كلام كثير وإذا أردنا أو تعرضنا للكلام على اللام والراء يعني ربما يطول الكلام فيها في اللام والراء وشيخنا الشيخ نادر أضرى بهذه الأمور يعني الكلام يطول فيها بالنسبة لورش لقد تكلموا في الكلام في ورش في الرأي لورش واللام كلاما كثيرا والمقام لا يتسع ونترك هذا أمر تفصيل الشيخ للشيخ نر يتولاه إن شاء الله وتم معلوم أن الراء ورش له فيها مزايا كثيرة جدا بعضهم إزاج الخلاصة وبعضهم بسط وبعضهم طول في الراء واللام والكلام يعني يعني نشير إشارة بسيطة بالنسبة للراء لورش واللام الراء بالنسبة للراء المفتوحة والمضمومة ما حكمها للكل؟ ما حكمها الآن؟ الرأي المفتوحة والمضمومة أيها الحضور الرأي المفتوحة والمضمومة طبقي ممتاز والرأي المقصورة ما حكم الرأي المقصورة؟ الرأي المقصورة ممتاز إذا حيث أن الراء المقصورة مرققة باتفاق يستوي في ذلك ورش وغيره الراء المفتوحة والمضمومة مفخرة عند كل القراء بما فيه ورش ولكن يستثني ورش حالة أو يرقق الراء المفتوحة والمضمومة بشرط أن يكون قبلها كسر أصلي أو يأساكنة يأساكنة أو كسر أصلي مثل كبيرة كثير راء وهكذا أو كان قبلها كسر والأمثلة ربما لا تحضر ويستثنى من ذلك وإذا فصل بين الكسر والراء حرف ساكن لا يمنع من الترتيق لا يمنع من التقييق باستثناء بعض الكلمات هذه اشارة سريعة واذا اردنا ان نلخص احكام الراء لورش ربما نفرض لها مرة او اذا اردتم نتكلم عنها في المرة القادمة حتى نتكلم عنها بتوسع اكثر فهذا يعني كما ترون او ننسئها لوقت اخر لأن الكلام فيها يطول وتحتاج إلى تفصيل وتأصيل أكثر من من ذلك. فالخراسة أو الإشارة ربما لا تكفي. ربما لا تكفي لأن هناك بعض المستثنيات و القواعد تحتاج إلى تفصيل. فإذا عرضنا إذا عرضنا نتكلم عنها مرة ثانية أو نشير إليها إشارة سريعة هذا لكم. إذا أردتم أن نتكلم عنها في مرة ثانية لأن الوقت حتى يعني قد يكون انتهى أو قرب على الانتهاء إذا أردتم أن نتركها أو نأخرها مرة ثانية فكما ترون أنتم والله أنا أرى أن الوقت يعني يعني قرب على الانتهاء وحتى كما تقول الأخت الكريمة حتى لا تختلط علينا الأمور خلاص نخليها مرة ثانية إن شاء الله لعل المرة القادمة أو بعد ما ننهي شرح الجزائية كما ترون فالبات الذي بعده وحرق الاستعلاء فخم وخصوصا لتباق أقوى نحو قال والعصا حروب الاستعلاء هي خصة ضغط طب. هذه الحروف مفخمة دائما من القسم المفخم دائما وتتفاوت الحروف التفخيم والترقيق من حيث الحالات ومن حيث الصفات فقال وخصص الإطباق أقوى يعني خص حروف الإطباق وهي الصاد والضاء والطاء والضاء, والضاء بتفخيم أقوى من باقي الحروف لأنها فيها إطباق والإطباق يعطي قوة أما باقي الحروف مثلا والقاف والغين ليس فيها إطباقي، فيكون تضخيمها أقل هي تضخم أيضا، ولكن ليست بقوة تبخيم حروف الإطباقي. ونتفاوت أيضا درجات من حيث فتح والضم والكسر في كلام طويل. قالوا مراتب التضخيم اختلفوا فيما فيها بعض العلماء قالوا مراتب التضخيم خمسة وبعضهم قالوا أربعة. فبعض قالوا مرتبة التفخيم خمسة هي المفتوق وبعده ألف والمفتوق وليس بعده ألف والمضموم والساكن والمقصور هذا بالنسبة لمن قالوا مرات التفخيم خمسة وبعضهم قالوا الساكن يتبع ما قبله وهذا ربما يكون أرجح من الرأي الذي قبله بعض قالوا الساكن يتبع ما قبله فعندهم مرتبة التفخيم المفتوح بعده ألف المفتوح وليس بعده ألف المضمون المكسور والساكن يتبع ما قبله وإذا كان قبله كسر يلحق بالمكسور وإن كان قبله ضم يلحق بالمضمون وإن كان قبله فتح يلحق بالمفتوح هذا بالنسبة لمراتب التفخيم وهذا الرأي أرجح من الذي قبله والبدل الذي بعده وبين إصباخا من أحط مع بصّت والخلف بنخلقكم وقع. أشرنا قبل ذلك أن الحروف في حرف الاضغام. الاضغام معناه اضغال المح، والاضغام يعني ادخل الحرف الأول في الحرف الثاني، بمعنى سقوط الحرف الأول، أي أنه لا يبقى له أثر بالمرة، لأنه ذهب أو دخل في الحرف الذي بعده. ولكن إذا كان الحرف الأول كبير الحرف المضخمة ففي هذه الحالة يصعب لا سيما إذا كان الحرف الذي بعده بعيد يصعب الإضغاب المحض يصعب الإضغاب المحض يعني يصعب حذف الحرف الكلية مثل أحبت وبسط في هذه الحالة لو قلنا هم الطائفة إذا أبغبنا التأف الطاء لا تبقى صفة للتاء بالمرة فنقول هم نطق لو عكسنا وإطغامنا الطاء في التاء يصعب على التاء حل الطاء ففي هذه الحالة يبقى إطغام ولكن يبقى صفة الإطباق وهي للطاء فكيفية النطق لابدأ بطاء وننتهي بتاء أحض لإن بسعب تاء إليه لا نقول بس في هذا لو قلنا بس تاء أو حتى ضيعنا صفة الإضباط للطاء هو إضغام والمقام مقام التاء وليس مقام الطاء يعني مقام الإضغام يكون مقام الثاني وليس مقام الأول لأن الأول ذهب أو دخل في الحرف الذي بعده فأصل الأصل أن يقول لا وجود له ولكن لقوة الحرف الأول يصعب على الحرف الثاني حمله أو ضيعه، فأبقى هنا يبقى معها صفة الإطباق فلا نستطيع نضيعه، فلا بد أن نراعي صفة الإطباق أو بيان صفة الإطباق في تو بسوا تاء، واختلفوا في كلمة نخلقكم في كلمة نخلقكم، هل نضغن ضخام كامل أو يكون فيه صفة هل نضغب اضغام كامل او اضغام ناقص معنى نظهر صفة القاف وام نبين صفة القاف اختلف العلماء بعضهم قالوا اضغام واحد فلا تبقى صفة للقاف فلا تبقى صفة للقاف و قالوا ليس أبغى محت وإنما يبقى صفر القاف فبعضهم قالوا نخلقكم و قالوا نخلقكم وليس معنا بين الاضطهاد من أحد مع بسطة والخلف بنخلقكم وقع ليس معناها بيان سبب الاضطهاد لأن القاف كما ذكر كما ذكروا القاف ليست في الاضطهاد ولكن حملا على الأطلاق في أبطاء والقاف من الحروف المبخمة والحروف القوية فيبقى صفة على الأقل يبقى صفة للقاف دليل على أن القاف حرف قوي والكاف حرف أضعف منه فيبقى صفة للقاف بعضهم حذف هذه الصفة ويجعلها إضغام محب لخلق ولم ينطق إلا الكاف وبعضهم أتى بصفة القاف أو بعض صفة القاف فقال ألم نخلقكم والله أعلم وحرص البيت الذي بعده وحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا يعني أحرص على السكون في اللام من كلمة جعلنا حتى لا تقلق لللام أو تحرك لا تقلق لللام أو تحرك جعلنا بعضهم يقولوا جعلنا أن عمته وهذا من الخطأ فلا بد من بيان النون السكون لا بد من بيان السكون في اللام وبيان السكون في النون جعلنا أن عمته كذلك السكون في المغضوب بعضهم يقول المغضوب وهذا من الخطأ لأن الغين ليست من حروف القلقلة ضللنا أيضًا بعض يقلق للام الثانية من ضللنا عمته المغضوب بالل نام البتل الذي بعده هو وخلص انفتاح محذورا عتب خوف اشتباهه بمحظورا عصر الزال والسين من صفات الانفتاح والضاء والصاد من حروف الاطباق فلو اتينا بحرف الاطباق في الزال انقلبت ضاء ولو أتينا بحظر الضيق في السين انقلب الصاد فتغير المعنى محذورة من الحذر أو الخوف ومحذورة بالضيق من الحظر أو المنع عسى عسى للترجي أو أدب وعصى من العصيان فإذا قلبنا الذال في محذورة صاد تغير المعنى واذا قلبنا السين صاد تغير المعنى واذا قلبنا الثال في محظورة تغير المعنى واذا قلبنا الصاد سين تغير المعنى لذلك قال خلص امتتاح خلص محظورا عصر حتى لا يشتبه بالاطباق في محظورا عصر هذه لها صفة وهذه لها صفة الذي بعده حتى لا ينتهي وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة الكاف من حروف الشدة والتاء من حروف الشدة وحروف الهمس فلو تهولنا بحرف بصفة الشدة في الكاف والتاء ضاعت الكاف وخرجت ضعيفة وضاعت التاء وخرجت ضعيفة لذلك قال راي الشدة التي في الكاف والشدة التي في التاء مثل شرككم وتتوفاهم فتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين حتى لا تضيع الكاف والتاء البيتاني التاليين حتى نخف عند باب الضاء وأولي مثل وجنس إن سكن أبغم كقرب وبلا وبلا بالنسبة للمثلين والمتقاربين والمتجانسين إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك فهذا لا بد من الاضغام مثل ق رب الام مع الراء الام مع الراء بعض القالوا متقاربين وبعض قالوا متجانسين والاصل او الراجح أنهم متقاربين وليس متجانسين الحرف المتجانس هو المشترك في المخرج والمتقارب هو المتقارب في المخرج أو الصفات وبل وبل يعني أي حرفين مثلين أو متجانسين أو متقاربين إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك لا بد من الاضغام وأبن يعني أظهر في يومي هذا مثلين والأول ساكن والثاني متحرك فلماذا نظهره؟ لأن الأول هنا حرف مد، وحرف المد ممتنع من الاضغام بالإجماع. قالوا وهم. كذلك قالوا وهم فيها يقتصمون. الحرف الأول حرف مد، وحرف المد ممتنع بالإضغام. قل نعم. اللام لام الفتح لا تضخم إلا في اللام والراء. لا تضخم إلا في اللام والراء وتظهر فيما على ذلك أضخم يعني أظهر في يوم وأظهر قال وهم وأظهر قلهم والباء سبحه الحاء مع الهاء الحاء مع الهاء من الحروف ااا آآ من الحروف المتقاربة من الحروف المتقاربة ولذلك قال أظهرها لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا كذلك الغيل مع القاف أبذرها رغم أنهما متقاربين فلاشتقى به الحود اللام مع التاء تظهر لأن لا الفائل تظهر دائما ما عدا عند اللام والراء لعلنا نقف عند هذا البيت ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تعالى باب الضاءات سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته